رمضان يا تاج السنه يا م ن ح ا ت الرب ا ل ل ه ف ر ها قد اتيت مباراكا فمنات دنيانا حوب حمل السلاح مجاهيد طلقاته تشفي الصدر الليل مر م ر ا ب ي ط ا متمنيا جرحا يا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 رمضان يا ت ا ج س ن ه يا منحه الرب الغافر ها قد ا ت ي م ب ا ر ك ا فملات دنيانا حوب